اعتدلوا واستووا اعتدلوا <تصفيق> الله أكبر الله أكبر اللهم عمين <تصفيق>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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أول المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا مَسَّنَ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْ رَحْمَةً مُنِبِينَ إلَيْهِمْ إِذَا أَذَّطَوْمٍ مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا أَذَّطَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم س رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بما يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لآت لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله بل يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون